فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثل للآخرين، وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ فَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ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 ويجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون